الغزائن الرحمن تقدم فتاوى الحج يقول السائل هل يلزمني بعد كل طواف أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام الطواف سبعة أشواط والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني ما نسككم وبعد الطواف سبعة أشواط يجب صلاة ركعتين صلاة ركعتين قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي قال قال لكل أسبوع ركعتين لكل أسبوع ركعتين يعني لكل سبعة أشوات يصلي ركعتين والنبي أيضا قال خذوا عني مناسككم فقد طاف سبعا وصلى ركعتين فصلاة الركعتين بعد الطاف تكون خلف المقام يذهب إلى المقام إبراهيم ويقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى ويجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين